السلام عليكم, السلام عليكم السلام عليكم الله السلام لا الحمد لله وكفاء السلام على الذين اصطفى على من النبي المشتبى والأمين المصطفى صحابتي الكرام وعلى بيتي العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام الكلام على فقه الأسرة المفروض أن ننتهي من كثير من المسائل طيب ساحاول الجمع في هذا الباب اين أين, أين, أين الطلبة أين الأخوات أو الطلبة إنهم نعم سلام عليكم عندي محاضرة الآن في الجماعة بعد أنا عندي الآن في بعد المحاضرة إن شاء الله هلا عليكم السلام وبركاته طيب عمد سنبدأ نحن حتى يتجمع الطلبة نبدأ حتى لا نضيع على أنفسنا هذا الخيش اعتذر لو تأخرت عليكم عليكم ناء وعليكم التأخير أنا كما قلت متعب جدا فسامحونا على التأخير طيب نريد لما شمل جميع ما مضى أو ما علينا ما أنا علينا أن هذه المحاضرة قد تكون المحاضرة الأخيرة ثم ذلك المراجعة ثم الاختبارات صحيح؟ طيب نكمل بإيجاز الكلام على مسألة التسوية أيها أين, أين, أين الأخوات؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك أستاذ الجهان رفع الله مقامك واستر عليك أمرك اللهم الله. نفع الله بك أمم إسلامي أقول قال المصنف فصل والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حجة هنا الله تعالى قال قال وعشرهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والمراد هنا في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف التماثل في وجوب الأداء والمعاشرة بالمعروف أيضا يكون فيها التسوي أو التسوية بينهن في القسم لا, لا في النفقه ولا في الجماع يعني ليس ليس القول بوجوب التسوى في القسم يستلزم وجوب الجماع يعني لو جامع بثينة لابد أن نجامع زوجته الأخرى زينة بمسر لا ليس الأمر القسم ليس في ذلك ولا حتى في ميل القلب العاطفة والمحبة لأن النبي وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به كان يقول عليكم السلام وبركاته الله خيراً. كان يقول اللهم ان هذا قسمي فيما أملك فلا فلا فيما تملك ولا أملك في مسألة اللهم أمين الله يعني المعنى في ميل قلبي وإن كان وإن مال قلبي كلية لعائشه نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميل القلب كان كان يسوي بينهما هناك حديث كان فيها بعض الضعف لكنه يستأنس بها هنا عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فسألته من أحب الناس إليك, إليك, إليك, إليك قال قالت تحبني قال أحبك قالت إذن دأ برهن لي فاعطاها درهما فأخذت الدرهم وحسبت أن هذا خاص بها فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنسائه أعطى لكل واحدة درهما تسوية بما فعله مع عائشة فكانت عِشَة تترفع وتقول من أحب النساء إليك؟ فيقول التي أعطيت درهما فتترفع فيتعجبنا منها مع أنهن أخذنا مثل ما أخذت ويا تعلم ولا يجوز له الميل والإجحاف وأن يترك واحدة منهن معلقة أنا أنا أعطي هذا الكلام بإجاز بإجاز للقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان لهم رؤتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائف جاء يوم القيامة وشقه مائف أمين أو أمين أحسن الله رب. فهنا القسم يجب كما قلنا عليه يجب القسم من باب العدل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف القسم أصل أصالة أيضا القسم في الليل لا في النهار يعني في النهار له أن يطوف على جميع النساء له أن يطف على جميع النساء دون صاحبة الليلة يعني ويقترب يسلم يجلس لكنه يعني لا يجامع إلا من كان لها ليلتها رضي الله عنه ولذلك قال إذا أرد السفر أقرع بينهن ويخرج التي تخرج القراءة هنا قسمة العدل لأنه ما يستطيع أن يأخذ أحدا منهن ما فمن العدل أنهن كلهن يستوي فيقرع بينهن كما قال تعيشة رضي الله عن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر اقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها فأيتهن خرج سهمها فإنها فانه يخرج بها ولا ولا يقضي للاخريات يخرج بها ولا ولا ولا يقضي للاخريات طبرك الله عليكم وعليكم السلام تبارك الله عليه قال وإذا بان نشوز المراه وعاظها فان ابت إلا نشوزها جراها فان اقامت عليها ضربها يسقط بالنشوز قسمها ونفقتها النشوز يسقط النفقه والقسم النشوز يسقط النفق والقسم، والعلماء يرون من النشوز رفع الصوت عليه نشوزا وعدم طاعة أوامره نشوزا وعدم الاستجاب له إذا أرادها نشوزا ما أدري ما حضرت الليلة فهذا غريب أسأل الله أن يكون المانع خيرا يعني وهنا له ترتيب النشوز من المرأة أما يكون النشوز من المرأة فهنا المصنف يقول إذا ظهر النشوز في المرأة وعظها بالكلمة الحسنة وعظها بالمواضي الحسنة, الحسنة فإن أبت إلا النشوز هجرها وهنا الهجران قد يفيد لكن الهجران كما بينا أن يسلم من أدابه لا يكون الهجران إلا في البيت الهجران لا يكون إلا في البيت فيهجر في يهجر في الفراش فقط يهجر يهجر في الفراش فقط دون دون ترك البيت وهذا الهجران لا يكون الا بعد الوعظ او الوعظ يعظها بالاسلوب الحسن وبالرفق بالهدية وبالاحسان وباللطف علها تسمع وياتي لها ايضا بمن يعظها دينا ف إن لم تأتي بالوعظ هجرها فإن لم تأتي بالهجر فالضرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بخيركم ان يضرب النساء وإن قال الله جعلاء فأضربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب, لا تضرب يعني ضربا غير مبرح لا تقبح ولا تضرب الوجه هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك أهو سيد أحمد نصر رفع الله مقامك وأسعى عليك أمرك ولا يجوز أن يهجرها فوق ثلاث هذا إجمالاً لناخذ كل الجزئيات التي أريد أن نأخذها ثم تكلم على الخلع قالوا الخلع جائز على عوض معلوم وهذا معنا أنه لا خلع بلا عوض لا خلع بلا عوض أن الخلع لا يكون إلا إلا بعوض والخلع كما قلنا النساء فيه على ثلاث كما قال النسالم المختلعة هن المنافقات هذه التي تختلع دون أدنى سبب ولا شيء عندها فهذه ه... هذه ف ف قد تقع في تقع في الـ الـ النفاق من فعل ذلك وقد قال مسلم عيمر امرأة طربت التراخ فغير ما بأس فالجنة عليها حرام آمين رضي الله عنك دكتور تامر رحمه الله عليك والخلع أصله من خلع الثوب تنتزع المرأة نفسها من زوجها فلا كله يعني عليها لا كله عليها الرجعة فتبين منه بينونة لكن ليست بينونة كبرى والكلام هنا عبد الله الكلام هنا عند العلماء في مسألة الخلع يا أناس الكلام هنا في مسألة الخلع هو هل هو طلاق أو فسخ المعتمد في, في المذهب هنا بأنها طلق بائنا طلق بائنا وهناك واجب إنه فسخ وهذا صحيح الصحيح أن هذا فسخ وليس طلاق يعني أنت ما ما ما تذهب إلى الفيس أفضل لكم لأنه الزوم يذهب ويجيء ماشي عملة الطلاق على الراجح صحنا وفسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حيضة فإنه, فإنه أمرها أن تعتد بحيضة أمرها أن تعتد منه بحيضة فالراجح الصحيح أن الخلق فسخ وليس وليس بطلاق وأيضا لابد له من إعواط العموم قولها جعل فالجناح عليهم فيما افتدت به وليس شرطا أن تعيد الصداق فقط لا ليس شرطا بذلك حديث فاط المرأة عن ثابت بن القيس عندما جاءت إن... أن السلام تشتكي وتقول أكره الكفر الإيمان قال أترددين عليه حديقته قالت نعم أرد... أرد الحديقة قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق اقبل الحدي... الحديقة وطلقها تطليق والحق بأنه كما قلنا الخلع فسخ وليس طلاقا بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن الله جل وعلا قال قال الطلاق مرتان ثم ذكر بعد ذلك الخلع بعدما ذكر الخلع ذكر الطلقة الثالثة وقال لا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فالخلع ليس طلاقا الخلع فسخ وإن كان كما قلنا جمهور الفقهاء يرون أن الخلع طلق بائنا كما في الشفعية غيرهم طلق بائنا والصحيح أنه فسخ وليس طلاقا وهذا وجه عند شفعية أنه فسخ وليس طلاقا والمعنى أنه لا يحسب طلقا المعنى أنه لا يحسب طلقة وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة يعني فارقة طلقها تطليقة المعنى الصحيح يعني فارقة فارقة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل وقال له انه عقد على أختين قال طلق احدهما معلوم أنهما لا يمكن أن يكون في عقد صحيح بينهما لابد يكون في عقد صحيح عقد باطل ولما يقول طلق أحدهما يعني فارق أحدهما. وبهذا نذهب إلى الطلاق نريد أن ننتهي منه حتى نكون قد جمعنا لكم على الأقل كثير من المحاضرات التي تجدت لابد أن تكون في فقه الأسرة بهذا البلد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والطلاق ضربان صريح وكناية فالطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق لهذا قال ناقة طالق أي مرسلة نعم. وللطلاق أركان من اللفظ فلاق الطلاق مجرد النية وهذا مهم جدا في هذا الباب حتى لو حرك لسانه لا يقع الطلاق لو انتوى ألف مرة بالتطليق لا يقع الطلاق لا بد أن يصرح بذلك أو ينطق لساني بكلمة ولا يرفع صوت صوته قدرا يسمع نفسه يعني لو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته يعني قدرا يسمع نفسه فنقل المزني فيه قولا حدوما تطلق لأنه أقوى من الكناية معنية والثاني لا لأنه ليس بكلام، وهذا شرط صلاته أن يسمع نفسه. والأظهر هو الثاني لأنه ليس بكلام. والنية المجردة لا يقع بها طلاق. قال فالصريح إذن عندنا الطلاق صريح وكناية. الفرق بينهما هو النية. الفرق بينهما والنية لأن الطلاق الصريح لا يبحث فيه مع النية. انتهى الظاهر غطى على الباطن فالظ... و... ولأن الأحكام دائرتها على الظاهر د... دائرتها على الظاهر فالصريح يقضي على على الباطن فيأخذ به حتى لو قال لها انت طالق هازلا يقع الطلاق ثلاث جد وهزلهن جد وهزل جد والصريح ثلاث ألفاظ الطلاق والفرق والسراء ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية لا لا يفتقر صريح الطلاق إلى النيه فالصريح ثلاث الطلاق والفراق والصراح والسرح وإذا جاء القرآن بهذا اللطف اعتمده العلماء في هذا الباب على أنه التصريح بالطلاق كون الطلاق صريحا قد تكرر في القرآن قال الله تعالى الطلاق مرتان وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال فطلقوهن لعدتين. قال طلقتمهن من قبل أن وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فلطتم لهن فريضة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فجاء القرآن كثيرا بلفظ الطلاق والسنة جاءت أيضا بلفظ الطلاق طلق ابن عمر امرأته حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال مره فلعجع ثم ليمسكها حتى تحيط ثم تطر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق فتلك العدلة التي أمر الله الطلاق عندها والفراق والسرح قد جاء القرآن به تصريحا قال الله تعالى وسرحهن صراحا جميلة وقال تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميل وقال وقال الله تعالى أو قال أو فارقهن بمعروف أو فارق هم هن معروف أنا سأجيبك يا سونيا بعد الدرس يا أمي أبعث السؤال وأنا سأجيبه إن شاء الله بعد الدرس قال أو فارق هن بمعروف وقالت قال تعالى يتفرق يغني الله كلا من ساعته ولذلك لما سئل النمس صلى الله عليه وسلم عن التلقى الثالثة قال أو تستريح بإحسان هذا مرسل ولكنه حسن روض درقني وصاب رساله فاذا قال لها انت طالق او مطلقه يا طالق يا مطلقه وقع الطلاق ولم له لانه صريح في حل حل قيد النكاح وهو الذي جاء به القرآن ولا يفتقر الى نيه بحال من الاحوال فاذا قال انت طالق انت مطلقه انا طلقتك فانت طالق وقع الطلاق لا محاله لو قال كنت ناسيا كنت هازلا كنت مازحا يقع الطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث نجدون نجد الطلق نجد والنية لا لا لا, لا إعوازل عند التصريح باللفظ لا للنية عند التصريح باللف فرعن ف ف أردت بقولي أن تطالق إطلاقا من الوثاق وليس هناك خيرين وبالفراق المفالقة في المنزل وبالصراحة منزلها إلى أردت وخطب غيرها، فسبق الثاني إليها لم يقبل منه في ظاهر الحكم لو صرح بذلك قال أنت طالق من وثاق أو صرحتك إلى موضع كذا أو فرقتك يكون صحيحا لكن الحق أنه لو قال أنت طالق وقال قصدت بذلك اطلاقها من الوثاق الأصل, الأصل أنه لا يقبل قوله وأنه يقع الطلاق إلا, إلا إذا أتت قرينة تثبت أنه أراد طالق يعني طالق من وثاق إذا وجدت القرينة عمل بها لكن الأصل أنه يعمل بالظاهر هذا الأصل مسألة وطبعا أيضا بالنسبة للفراق والصلاح المهم إذا السياق أثبت التأويل أولنا وإلى السياق جاء بالظاهر أخذنا بحكم الظاهر ويقع الطلاق المسألة إذا اشتهر إذا في الطلاق لفظ سوى لألفاظ لأ الثلاثة فقول الناس أنت علي حرام ففي الحاقه بالصريح أوجه رفع أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق أنا أريد أن تفهم هذه المسألة جيدا في هذا الباب قال إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة يعني إيش الألفاظ الثلاثة التي صرح بها الكتاب صرح بها الكتاب انتهى الموضوع يقول صرحتك يبقى إذن يعني مع ذلك أن وقع فيها الطلاق يقول فارقتك يبقى وقع الطلاق لأنه صريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية طلاقتك يقع بها الطلاق طب هناك لفظ شاع وزاع بين الناس أنه طلاق فهو يقع ينزل مزيد صريح لو شاع ذعبل الناس لأنه طلاق فالعرف هنا يقدم ما دام لا يخالف في الشرع، فينزل منزلة الصريح، ينزل مذلة الصريح، وهذه ستريحنا في مسألة غوغائية كثيرة نبينها إن شاء الله، لكن كما قلت بأنها مسألة عظيمة تقف عند قوله إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة كقول الناس. القول الناس أنت علي حرام ففي الحاق بالصريح عوده الصحوا عند الرافع أنه يلحق بالصريح حتى أقع الطلاق ولم ينوي لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ونسب على التهريب ونسب على التهريب افتوى قفال القفال والقاضي حسين والمتأخرين والثاني لا يلحق بالصراح قال الرافع والرديح المتولي وأجوا أن الصراح تؤخذ من ورد القرآن بها وتكررها على سان حمدة الشريعة فلا فرق إذا نظرنا مجلد اللغة والاستعمال من الفرق والبينونة قال أنه الأرجح الذي قطع بالعلاقيون وانتقدون أنه كناية مطلقا إذا قلنا بالقول الأول بأنه إذا اشتهر بين الناس قول بأنه طلاق أنت عليها حرام مثلا فيقع الطلاق صريحا ولا يحتاج إلى يفتخر إلى النية طيب هذا إذا اشتهر بين الناس وإذا اشتهر بين الناس قالوا واللغة تحتمل وتحتمل غيره قالوا إذن هو في الكنيات والترجيح في المذهب المعتمد في المذهب أنه من الكنيات لكن لو خدف القول الأول يبقى دندنت هذا الذي يدندن ويقول ما قال لمرأتي أنت طالق لا يقع لأن, لأن طالق بالهمز ليس طالق وهذا عجب وعجب هنا الآن لغات القوم تعتبر لغات القوم تعتبر نحن نقلب القاف همز ومعروف أيضا في أهل الشام نفس الأمر يغلبون القاف همز فهي من لغتهم والجميع يعني يعلمون بذلك بأن القاف تنقلب بالهمز فإذن, يعني فإذن نقول بأن الطلق لابد أن يقع في هذا الباب لما يقلبون القاف إلى همز والشام أيضا يقلبون القاف إلى همز وعرف بين الناس أنه إذا قال أنت طالئ يقصد بذلك أن تطالق فيقع بالطلاق أما التنطع والكلام على أن طالق طالق ليس الطالق فلا يقع الطلاق أو يجعله كناية فيحتاج إلى نية هذا بعيد جدا ولأن لو قلنا بأنه كناية قد نقول بأنه كناية وأن العرف حتى لو قبله على أنه يكون طلاق يكون كناية لكن أي كناية الطالق هذه لا تحتمل غير الطلاق حتى نقول كناية طالق لا تحتمل غير هي كل ما فيها هو قلب القاف همز أن يقلب القاف همزا والأصلا العرف والأعراف جميعا تقول بأن طالق هي طالق عند جميع الناس بهذا يكون الأمر كما قلنا على التعميم بأنه على التصريح ولا احتاج لنيه على, ولا على التصريح ولا احتاج لنيه وأما البادرة المشتغل فيها هذا اللفظ للطلاف فهو كناية في حق أهلها خلاف ولو قال انت حرام ولم يقل عليه قال او كنايه بلا بلا خلاف لانها ليست بحرام اذا الطلاق صريح اما طالق كما كما قلت هذا تنطع ممن يفترض هذه المساله والكنايه كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره يبقى هو يحتمل الطلاق ويحتمل غيره يبقى كل لفظ احتمل الطلاق واحتمل غيره يكون يكون كناية يعني إذا قال لها الحقي بأهلك هذا احتمل الحقي بأهلك أنت طالق احتمل الحقي بأهلك فأريحيني بعض الوقت أو يقول لها حبلك على الغالب فهو يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق فإن وجدت النية يقع الطلاق، وإن لم النية لا يقع الطلاق. قد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل قال لزوجتي حبلك على غاربك، قال أنشدك برب هذه البنية الكعبة، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، فقال هو ما أردت. وهنا أوقفه على نيته، أوقف على نيته لما قال حبلك على غاربك، فقال له أسألك أنشدك برب هذه البنية الكعبة. ما أردت هل أردت الطلاق فقال الرجل أردت الفراق يعني أردت الطلاق فقال له هو ما أردت يعني هو ما أردت يقع الطلاق وعن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن منها قالت أعوذ بالله منك فقال لقد عزت بعظيم الحقي بأهلك الحقي بأهلك هذه أيضا فيها فيها كناية الحق بأهلك أريحيني الحق بأهلك حتى أنظر في أمرك الحق بأهلك أنت طالق كل محتملات فإن لم ينوي لم يقع الطلاق لأن عمر قال له قال له أنشدك برب هذه البنيه هل أردت الطلاق نعم ولأن النبي بعث إلى كعب بن مالك عندما تخلّى في غزوة تبوك بعد أربعين يوم قال له اعتزل امرأتك اعتزلها قال اطلقها قال اعتزلها هذا الذي بلغ من النفس الم أن تعتزل فقال الحق بأهلك قال الحق بأهلك هنا الحق بالأهل الحق بأهلك ما قصد بها الطلاق لذلك لم يقع الطلاق والحق أن الفاظ الكنايات كثيرة جدا التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. أنت خالية، أنت خالية من الأزواج، وبرية يعني بعت الزوج، وبطة يبقى أنت خالية، أنت برية، أنت بطة، كل هذه كلها كنايات، كلها كنايات. بت يعني قطعت الوصلة بيننا، وبطة من ت من تبطة الرجل يعني ما يجامع يبقى أنت خالية، أنت برية، أنت بطة، أنت بطة وبائن من البين والفراق الفراق ويجوز بائنه الافصح بائن كحائض وطالق وانت حره انت واحده استبرئي كل هذا كما قلت كل هذا ليس صريحا بل كنايه لانه يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق وهذا لا يقع الا بالنيه كل كنايه لا تقع إلا أن تحتاج النيه حتى في قولي علي الطلاق يأنزم زيت الأمين فيكون أيضا محتاجا إلى إلى النية وأيضا إذا قال أنت حرام أو أنت علي محرمة أو حرمتك فهذه أيضا لا بد تحتاج إلى نية ثم إنه الطلاق بقول أنت علي الحرام ونحوها يكون رجعيا وإن هو عاددا وقع ما نوى لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما كل رحم ما نوى وركان لما قال له والله ما رتب إلا واحدة أمضها ولو قال ثلاثة قال بنت منك بنت وإن هو أنت عليه الحرام قصد بذلك ظهرا فهو ظهار وإن هو الطلاق والظهر معا فأوده أصحابه ما يتخير بين جعله طلاقا أو ظهرا وهذا قال من حد دهب. أكثر أصحاب ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف وقيل يكونوا طلاقا وقيل يكونوا ظهارا قال سنوغة تقريبا من الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا فأنه يجب استعمال اللفظ في المعنين على ما ذهب الشفاء سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر وقد صاره رفع أن الجمع بين الحقيقة والمجاز قدير ممتانع ذكره في كتاب الأيمان قد يقع الاثنان يعني والصحيح أنه لا يقع إلا واحد إما أن يرتضي طلاقا أو زهاراً قد الله عنه وإن أطلق قوله أنت علي حرام لأنه الطلاق ولا الظهار فقال هذا كله تفريع عنه صحيح أنه, أنه قوله أنت علي حرام كناية أما على قول رفع أنه يكون طلاقا وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها ذاتها لازم يمين لكنه يرى بان انت على الحرم ان هذا صحيح ولو قال انت كالميتة والدم ولحم الخنزير وقال اردت به الطلاق او الظهار نفذ يعني لأن الميتة محرمه والدم محرم يبقى قصد المحرم أنها مطلقة وإنه التحريم لازم الكفارة وإن أطلق فالنص أنه كالحرام فيكون على الخلاف وعلى هذا جرى الإمام والذكر البغوي وغيره أنه لا شيء عليه ولو قال أردت أنها حرام فإن جعناه صريحا وجمت الكفارة إلا فلا, فلا لأنه ليس للكناية كناية وتابعه على هذا جمع وقال رفع لها كاد يتحقق هذا التصوير ولو قال أردت أنها كالميتة ولست في الاستخدار صدقها والشيء عليه يعني لا يقع الطلاق. هو أعلم أن نية الكنية لابد أن تقتنم باللفظ فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر ولو نوى في أولي عند قول أنتي أو عكسه كما نوى عند قول بائن ففي وجهها من الأصحف الشرح الصغير الوقوع في الصورة الأولى وخالف المحرر فرجع أنه لابد أن يقترانهما بجميع اللفظ اختلف كامل عوضة والمنهاج ايضا فرجح فيه اختران النية بكل اللفظ وقال في عوضة النية باول اللفظ دون اخرى او عكس او عكسه وطلقت أو عكسه في الاصح قلت نوى الفتوى انه يقع في الاولى فيما اذا نوى في اول اللفظ دون ثاني قال موردي ابعد صحيحي انه اشبه بمذهب الشفائي فقال هذا الطعام او ثوب او الشات حرام عليه، فولغ ولا يتعلق به كفارة ولا غيرها والمرأة إذا قالت أن هذا حرام فإنه أتا بمنزور من القول بقول فيه زور من زور في الق في القول قال المصنف فصل والنساء ضربان في تلاقهن سنة وبدع نبعد نقول أن نساء أصنف ثلاث نساء أصنف ثلاث اقول عازم حوائط وحوائل يائسه وصغيره او نساء ثلاثه اضرب صغيره يائسه ذات حيض نقول نساء ثلاثه امراه حائط الحواد صغيره السن يائسه صغيره السن لا تحيد لا تاتي الحيض ما زالت كبيره السن انقطع دمها فصارت يائسه والاخرى التي لها الحيض فهنا ترى عندنا الطلق سني والبدعي السني والبدعي لا لا لا لا لا يعتري الكبيره اليائسه ولا الصغيره من هذه الأحكام من شيء؟ فأما الصغيرة والياسة فطلاقها لا سني ولا بدعي. طلاقها لا سني ولا بدعي. هذه إن طلقها فلا تلق سني ولا بدعي. لأنه ما لأنه يا لا لا تحييد نعم، فإذن النساء كما قلت حوايض ونساء يائسات ونساء صغيرات، فأما اليائسة والصغيرة التي لا تحيد فلا سنة ولا بدعة طلاقها طلاقها لا سنة ولا بدعة، وأما التي تحيد فطلاقها سني أو بدعي. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها طهرا حاملا يعني ظهر حملها. والبدعي أن يطلقها في في حيضها في دم، أن يطلقها حال تكاثرها حائضا، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه ولم الحمل. هذا الطلاق البدعي. ولذلك العلماء يقولون يصفون الطلق بالسن والبدعة معنى أنه أن أحده أحدهما أن السنين ما لا يحرم إقاعه والبدعي ما يحرم إقاعه فهذا قصب سواهما الثاني والمتداول عليه جرى الشيخ أن السنين طلق المدخول بها وليس بحامل ولا صغير ولا يائس والبدعي طلق المدخول بها كحيض أو نفاس أو طور جماعة فيه ولم يتبين حملها ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة هو طلق المدخول بها والحامل والعيسى والصغيرة يبقى لا سُنَّة ولا بدعة، اليأس، الدم، والصغيرة هذه تلاقى ليس في سنة ولا بدعة، والحامل تلاقى ليس فيه سُنَّة طلق غير المغضول. المدخول بها سواء كانت, كانت غيره فإنه لا سُنَّة ولا بدعة فيها، لا سنة ولا فيها. وهو الضرب الثالث. وإذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي هي بها لأن ابن عمر طلق زوجته حائضاً حتكون حائضاً فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم حيثما تط ثم تحين تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها وفي الوقت قبل أن يمسها فطلقوهن لعدهن أي في عدةنا أو في وقت عدةنا ونضع المزيد للقصة اليوم من القيامة أي في يوم القيامة ولعدتنا يعني في عدةنا بالقراءة التفسيرية فطلقونا لقوب العدةنا وقد قال أن السنة قال فطلقونا لقوب العدةنا فمن سُنَّ ي... كما قلنا إذا وطَّأها ينتظر إن كانت حاملا أو أو ليس بحامل ينتظر الحيض بعد حيض الطهر فيسرحها سرّها وتلقى البدع أن يطلقها في الحيض فهذا يعضلها يزيد من من عدتها من عدتها فإن تلقى حاملاً يكون قد قد وقع في ما وقع في المحضور خذوا من المشرفين، خذوا الرقم من المشرفين، هو قال فصل والحر لو تطليقات والعب تطليقتين كده قد يعني على الأقل أوسعنا الكلام على مسألة فقه الأسرة وأجمعنا ما بقي إجمالا غير مخل وأعطينا بفضل الله الأفعال. الطلاق أيضا معا في هذا الباب. هذا آخر محاضرة. السلام عليكم أمنكم. السلام يحفظكم. إن شاء الله يكون الاختبار أهون ما يكون. المهم أنكم تهتمون بالعلم وتتمون بالدراسة. وإن شاء الله الاختبار يكون أيسر ما يكون عليكم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضل. لو في أسئلة تفضل. ان شاء الله أحاول أكمل في نفس الموعد الكتاب حتى لا أكون أخللت به بإذن الله يعني لو قلعت لا يستطيع أن يردها لا, لا, لا يستطيع لا يستطيع أن يردها الخلع فسخ فليس له يرجع عليه بعض الناس قالوا أن الكتابة فقالوا يعدد الكتابة المعتمدة طبعا المتن في ليس ليس متن معتمد في المذهب لكن درج كل الشفعية أن يدرسوا هذا الكتاب وياك يا أسم رأحص لك نحن جماعة المنهج بقاضي إمكان لما لما منا شمله وياكم أسم رأحص اللالكم بارك الله فيكم رضيناك بالوريد لو ما في أسئلة نستأذن حضراتكم في أسئلة عندكم الأخوات هنا في الجامعة عندكم عندكن أسئلة كم عدة المختلعة المختلعة عدتها حيضة واحدة كما قال عثمان بن عفان وغيره المختلعة عدتها حيضة واحدة طيب هل انتهت الأسئلة؟ هل أستأذن من حضراتكم من حضراتكم جميعا ومن أخوات الفضلات من حضراتكم في الجمعة أستأذن الخلأ فسخ نعم الخلأ فسخ ليس بالطلق إذن لا لا يملك ردها وإلا لما أعطت المال هي لما اعطته أعطته حتى حتى تهرب من, من تحت يده فلا يملك عليها شيء طيب ويياكم احسن الله عليكم سالتك اختي هل يجوز المرأة طالب الخلع لمجرد ان اراد زوج الزوج عليها لا, لا يجوز لها ذلك ولو فعلت تكون آثمة لو لو لو لو فعلت تكون آثمة لأن الطلاق الحال يقع فلماذا طلب النهو السلام بلفظ الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق وإن كان طلاقا بدايا يأسا به ولكن يقع الطلاق هل ترد المهر في الخلع للرجل قد ترد المهر وتزيد قال فرجع عليما فيما افتدت به كيف تحد بين الزوجتين من حيث المصروف والمعامله رغم ترفانه في معاملته أحدهم والله لا بد أن يقسم بينهما بالسوية وإلا فيكون على عيشة كل واحده كانت تعيشها لكنه لا بد وجوبا أن يسوي بينهم في العطية ويسوي بينهم في النفقة كما يسوي بينهما في في المبيت القسم. آخر وقت صلاة العشاء الراجح فيه أنه إلى الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصف النوم التفريط، إنما التفريط في الياقضة أن أن أن يترك صلاة إلى أن يجيء وقت صلاة أخرى. في آخر وقت للصلاة العشاء هو الفجر على الرجع الصحيح. وكان في أخلاف طبعا بعضهم يقول بأن نصف الليل لورود الأثر في ذلك، أو نصف الليل لورود الأثر في ذلك. لكن هذا الحديث فاصل كل هذه محتملات المحكم. قال إن إنما الطفرة في اليقظة أن... إلى أن يجيء وقت صوت الآخر. طيب بالنسبة الأخوات هنا يجزاكم الله خيراً، أسأل الله أن يتقبل من كلنا وأستاذين بهذا كل خانتينا. لو في أي شيء لكم عندنا أو أي أسئلة أو استفسارات بعثوا للصفحة وبعثوا للمشرفين سيتصلون بي وأكون خادم لكم. فأنا أستسمحكم الآن وأشكر لكم فضلكم وأدبكم وحرصكم على المحاضرات وحرصكم على الطلب هذا أمر فيه خير كبير أنتم ما شاء الله مؤدبات مهذبات حريصات على الطلب وهذا أفضل ما يكون أنصحكن المسألة ست على أخذ الشهادة وانتهى أنصحكن بالزيادة في الطلب وبالاستمرار وبالاستمرار لأنه من أراد شيئا لابد أن يستمر فيه. فاحسن الله عليكم جميعا السلام عليكم مبركوت هنا أيضا السلام هل حضنت الأولاد في مفتقد به لها نفقت الحضانة فقط لها نفقت الحضانة رضي الله عنك أنيس اللهم ما... اللهم أسئلنا وجعلنا مخلصين مخلصين اللهم فهد الله عنك يا كأصمراء الحمد لله أنا في نعمة المهم أنتم تحت الأسرة في الحاضر يوم لا ترد لذلك سألت سيدنا ما أعرف سمعت اليوم إيش في المحاضرات اليوم لا ترد لذلك مش أنا مش فهم ما, ما, ما أفهم ما السؤال يا أبا الوليد أحصل الله عليك يرد الله عنك هنا أحصل الله عليك طيب أفصل غير خاصة في صلاة الفجر لأن أردت أن أطول قراءة السنة هل لي أن أقرأ من المصحف لا ترمى في الفريضة في الفريدة فلا ترمى في الفريدة فلا هل ترد المهار في الرجل نعم ترده وسيادة يجوز الضمان يجوز الضمان في السرعة المباعة إبنوس إذا كان الثمن إذ كان السمن مؤجل كان السمن مؤجل قول المرأة لزوجها أنت محرم عليها لغو لا يسوي شيئا قول المرأة للرجل أنت محرم عليها لغو لا شيء فيه تستغفر الله وانتهى طيب سبحان الله ربنا وبحمدك اشهد الله لا اله الا انت ان شاء الله نلتقي في الفجر اني احبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمه الله